اللهم اهدنا قدمت لكم هذه التلاوة, التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على www.ملامح ذكر خير المساله وخير الدعاء وخير